بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يسر موقع مراحل الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس رسالة مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشرحها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى والتي كانت ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية عام 2014 للهجرة النبوية بمدينة جدة ونقلت مباشرة عبر موقع ميراث الأنبياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوحاب غفر الله له ورحمه ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر, ولمن حضر واستمع وللمسلمين والمسلمات قال في رسالته المسمات بمسائل جاهلية هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها فالضد يظهر حسن الضد وبضدها تتبين الأشياء فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهد الجاهلية تمت الخسارة كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله هم الخاسرون الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجاهليّة من الجهل، وهو ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مما عليه أهل الكتاب. من يهود ونصارى ووثنيين من عبادة غير الله سبحانه وتعالى وما سمعتم هو إجمال لما تحتويه هذه الرسالة وسيتبع المصنف ذلكم بتفصيل هذه المسائل مسائل الجاهلية وكل مشألة تتضمنها هذه الرسالة مبنية على الدليل نعم. قال رحمه الله أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضبهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليخربونا إلى الله زلفا وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتا بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص وأخبر أن من فعل ما استخسن فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكاتب وعندها وقعت العذاوة ولأجلها شرع الله لهذا كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنا ويكون الدين كله لله حاصل هذا فيما يأتي أولاً أن أصل الدين وأشاهه أمران كلاهما جاءت به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام واتفقوا عليه بدءا بالنوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه والثاني الإنذار والتحذير من الشرك في عبادة الله والتغليب في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله ثانيا ما كان عليه قريش ومن دان دينها من أهل الجزيرة من الشرك في عبادة الله من الشرك في عبادة الله ومن صور هذا الشرك أنهم يعبدون الصالحين من عباد الله من الملائكة والنبيين وخيرهم من صالح عباد الله وحجتهم أنهم أولا أرادوا شفاعتهم عند الله والله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده واسطة في الدعاء بل أمر أن يدعى وحده قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعوة إذا دعا الآية وثانيا أنهم أرادوا أن, أن يقربهم هؤلاء الصالحون من الله عز وجل فبين النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله عليه أن هذا العمل شرك. وهو ضد ما جاءت به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام ومن أجل ذلك حصلت المفاصلة والفرقة والعداوة والبغضاء وقيم سوق الجهاد وحزرة الرؤوس في سبيل لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كمن كان قبله من النبيين والمرسلين دعوا إلى عبادة الله وحده فلو قالت الرسل لقومهم اعبدوا الله ما كان مفاصلة ولا عداوة ولا بغضا ولا قتل ولا قتال كانت سياسة معادنة، لأنهم قيل لهم عبود الله، هذا لا يمنع أن يعبدوا ما كان عليه آباؤهم من الآلهة، لكن قاصمة ظهور القوم والتي جعلت صدورهم تغلي حقدا على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن معه كما كان أسلافهم من سابق الأمم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فيجب على كل داعية حق وبصيره أن يكون كذلك يصدع بعقيدة التوحيد يصدع بعقيدة التوحيد ويعلنها صريحة وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا كان فيه شرك فقريش كانت لهم عبادات كانوا يحجون ويتصدقون ويعتقون وينذرون ولم يقبل ذلك الله سبحانه وتعالى كله منهم لأنهم لم يخلصوا له الدين لم يخرصوا العبادة له نعم المسألة الثانية قال رحمه الله أنهم متفرطون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فريحون وكذلك في دنياهن ويرون أن ذلك هو الصواب فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى إن الذين تفرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحاشل هذه المسألة أولا أن القوم الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا على ديانة واحدة بل على ديانات شتى وعبادات مختلفة وهذا التفرق عندهم هو صلاة فمنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأحجار والأشكار إلى غير ذلك من المعبودات فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ي... نعم، فأمر الله نبيه أو فبعث الله نبيه وسلم عمرا إياه أن يجتمعوا على عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما كانوا عليه هو كفر بالله سبحانه وتعالى. وإن كانت الصور مختلفة ثانيا أمره سبحانه وتعالى أن يعلن في قومه الدين الذي شرعه وأوجب على الخلق أن يدينوا لله به هذا ما تضمنته آية الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الآية وهؤلاء هم أول العز من الرسل صلى الله عليه وسلم فما شرعهم ما شرعه لهم من الدين هو دين الحق وما سواه باطل وفي هذا رد على من يرفع عقيرته قائلا إن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية كالإسلام وأحيانا يجعلون مثلثا ويسمونه الديانة الإبراهيمية الإسلام واليهودية والنصرية فلم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا بدين واحد وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات ديننا واحد وأمهاتنا شتى وقد بسط الكلام على هذه المسألة في مواطن متعددة ومجالس فليراجعها من شاء الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن مشابهة المشركين، نهانا عن مشابهة المشركين، ولا تكونوا كالذين فرقوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، إلى غير ذلك من العيats، فالمسلم منهي عن مشابهة الكفار سواء كانوا مليين وهم أهل الكتاب أو ثنيين وهذا له صور كثيرة ومنه نهي المسلم أن يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها وذكر العلة أنها تطلع وتغرب, وتغرب على قرن شيطان وحينئذ يسجد لها الكفرة وإن كان المسلم لا يريد هذا لكن العمل شبيه بالعمل والأمر الرابع الاعتصام بالكتاب والسلام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا كفر هذا شامل لشرع الله كله سواء كان الشرع عبادة أو كان معاملة فما جاء به كتاب أو سنة صحيحة وجب على المسلم أن يأخذ به ولا يحيد عنه واعتصم بحبل الله جميعا ولا تبره حبل الله قيل القرآن وقيل الإسلام وقيل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك وكلها صحيحة وهذه الميزة التي هي الاعتصام بحب الله النصيب الكامل لأهل السنة والجماعة وقد يشاركهم بعض طوائف المبتدعة في بعضها أما الاعتصام الكامل بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح هذه خصيصة لم تكن إلا لأهل السنة والجماعة أهل السنة المحضة الخالية من شائبة البدعة نعم المسألة الثالثة قال رحمه الله أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل ومهانة فقال فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاء وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلب في ذلك وأبدا فيه وأعاد وهذه الثلاث وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه بالصحيح أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم أخرجه مسلم ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها وأقول أولا دل الكتاب والسنة المتواتبة وأجمع أهل العلم والإيمان من أئمة السنة بدءا من الصحابة فأئمة التابعين مثل سعيد بن مسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومن بعدهم على ما ذكره المصنف وأنه يجب أولا السمع والطاعة لولي الأمر في حال العسر واليسر والمنشط والمكره والأثره ما لم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فطاعة ولي الأمر مقيدة بقيدين أحدهما عدم المعصر ألا يأمر بمعصر والثاني بالمعروف كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف يعني في المقدور عليه وما هو معتاد عند أهل التدين معتاد عند أهل التدين ومن هنا ذكر علماؤنا أن ما يصدر عن ولي الأمر له ثلاثة أحوال أحدها أن يأمر بطاعة أو ينهى عن معصيه فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثانيها أن يكون ما يأمر به أو ينهى عنه مما يسوغ فيه الإجتهاد فتجب لله طاعة فتجب طاعتهم فيه جمع للكلمة ولا تجوز مخالفتهم فيه الثالث أن يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة واجبة فهذا لا يطاعون فيه لكن كيف ما الموقف؟ الموقف أولاً أنهم نصحون سراً كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وثانيا إذا لم يجعل لم يجعل حراساً يمنعوننا من طاعة. فمثلاً لو يقول أو ينادي لا تصلوا في المساجد صلوا في بيوتكم حتى تتفرغوا للأعمال والإنتاج والدعم الاقتصادي إلى غير ذلك فنقول لا سمع ولا فرح فإن استطعنا أن نصلي في المساجد صلينا وإذا حاطها بحراسات وقوة صلينا في بيوتنا لا يكلف الله نفسه ولا نحرض عليه ولا نتخذ من ذلك مجالا للتشميع عليه نقول إنا لله وإنا إليه يراجعون ومما دلت عليه هذه أو ما تضمنته هذه المسألة مناصحة ولي الأمر هذا الذي بالحديث مجمل ومطلق ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته هل بين هل بين ذلك السنة أو جعلته على إطلاقه وعمومه وإجماله حتى يقول من شاء ما شاء كما شاء والجواب بل قيدت هذا المطلق السنة فقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة وأحمد عن عياض بن غنم وهو صحيح بمجموعة طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علامية وليخل به وليأخذ بيده فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه وهناك شبه حول هذا الحديث يطلقها أهل الأهواء من متحذبة ومتحدقة ومتفلسفة من الخوارج وغير وغيرهم وهذه الشبه ذكرها العلماء وأجابوا عنها وقد هيأ الله لي ولله الحمد أن ذكرت بعضها في كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة طبعة الفرقان فليراجعها من شاء نعم المسألة الرابعة قال رحمه الله أن دينهم مبني على أصوله أعظمها التقليد فهو الضاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم كما قال تعالى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 قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم, ما بصاحبكم من جنا وقوله وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وهذه المشألة يتلخص مضمونها في ما يأتي أولا أن أكبر الصوارف عن الهدى والصواد عن سبيل الله واتباع الرسل هو تقليد الأشلاء وهذا هو ما تضمنته آية الجُحُف. فقوله مترفوها أي ملأها ووجهاؤها وعرضاؤها وقوله على أمة أي على ملة فالتقليد الأعم هو صد عن الحق وإرتكاز في البعض الشرك فما حتى البدع فيجب على المرء أن يتبع الكتاب والسلة وهذا هو الأمر الثاني فإن المقلدة الذين واجهوا الرسل بالصد عن دعوتهم وتكذيبها عمدتهم والتقليد فجاء الله سبحانه وتعالى بما فيه الفلاح والسعادة في الدنيا والأخير وهو أنه أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل الله فإن ما أنزل أنزل الله هو هو الهدى والنور وليس في غيره من كلام البشر وصنائع البشر هدونا أبدا نعم المسألة الخامسة قال رحمه الله أن من أكبر قواعبهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلال الشيء بغربته وقلة أهله فأتاهم بضد ذلك في غير موضع من القرآن الاغترار بالكثرة يعني النظر للهالة النظر الوجاه النظر للسواد الأعظم هذا هو من أصول الصارفين عن الهدى سواء كانوا كانوا كفارا أو من مبتدعة الإسلام فإنهم كذلك وقد ذم الله سبحانه وتعالى الاغترار بالكثرة ومن ذلك قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فالعبرة هي بالحق والحق هو فيما تضمنته الرسالة ما تضمنته الرسالة هو الحق وما عداه هو الباطل ومن أوضح الأدلة من السنة حديث عرض الأمم وهو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فذكر الحديث قال فرأيت الرجل والرجل فرأيت النبي ومعه الره الره قيل من ثلاثة إلى أو من ثلاثة إلى تسعة والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الر والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد قال الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله في مشايله على كتاب على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب مشيرا إلى هذا الحديث قال لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة وهذا, وهذا القول موافق لقول الفضيل بن عياد رحمه الله عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين فالميزان هو ما دل عليه الدليل الشرعي من آية من آية التنزيل الكريم أو حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم المسألة السابسة قال رحمه الله الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى ما سمعنا بهذا في آذائنا الأولين هذه مسألة شبيهة من وجه بالمشألة التي تضمنت التقليد والفرق بينهما دقيق وذكر المصنف رحمه الله حجتين يحتج بها أهل الكفر على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا موروث توارثوا عن أسلافهم فهم ليسوا بدعاء فالحجة الأولى في معارضة عدو الله فرعون لدعوة كلام الله وعبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم ما بال القرون القرون, القرون ما بار القرون الأولى يعني ما شأنها ماذا حصل لها لما لم تكن هل كانت على ما جاءتنا به أو لا فقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى يعني أنا جئت كابد بنت بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل والحجة الثانية حجة خريش ما سمعنا بهذا في أباءنا الأولين نعم المسألة السابعة قال رحمه الله الاستدلال بقوم اعطوا قوة في الأفهان والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم <تصفيق> القاعدة المعروفة باستقراء أهل المعارضة أنهم يستندون على أقوام سبقوهم لهم أفهم ولكنها منحرفة لم تكن أفهم إيمان وتواء وهجاء وإنذا ما هو من قبيل اللجاج والمحاجة الباطلة كما تضمنت هذه الحياة فالله عز وجل يرد عليهم بأن هؤلاء الذين احتاجتم سبقوا ومقلوا في الأرض ولكن نهاية أمرهم ما هو الدماء والهلاك لما كذبوا رسلهم، فلكم إذا عبرة نعم قال رحمه الله نعم المسألة الثامنة قال رحمه الله الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين أقول مضت سنة الله في أنه أول من يستجيب للرسالة هو الناس لله في ذلك حكمة وفي صحيح وفي حديث قصته رقل وفي صحيح البخاري بل في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه قصة تحملها يوم كانوا كان مشركة قال يتبعه أفاء الناس أو أقوياؤهم أو كما قال قال برغبوا عفاؤهم قال كذلك أتبع الرسل عوضهم الله عز وجل بما فاتهم من دنياهم التي نالوا بها من الناس السخرية والاستهزاء والإهانة بما هو خير لهم في الدنيا والآخرة وهو الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام ثم يتبعهم بعد ذلك من يشاء الله له الهدى من عباده ولكن لا تزال القاعدة مضطردة فإن من أبغض الشيء وتنكر له يتمسك كما يقولون بما هو أوها من خيوط العنكبوت، ولهذا قص الله عنهم ما سمع ما سمعت. أنؤمن لك، واتبعك الأرضلون؟ كيف نؤمن لك؟ وانت ما معك لا ليس معك لضوعة الناس، وسقطوا ما كذا يزعمون. ومن شاء الله له الهدى. والسبق إلى الإيمان لم يحتج بهذه الحجة لم يحتج بهذه الحجة بل ينقاد ويستسلم ولم ينظر إلى شيء غير الرسالة نعم المسألة التاسعة قال رحمه الله الاقتداء بفسقة العلماء والعباد فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وبقوله لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وهذه من الحجج الباطلة والشبه الفاسدة فإن معارضي الدعوة المحمدية مشوا على ما مشى عليه أسلافهم ومن سبقهم وذلكم أنهم يقلدون فسقت الناس فشقت الناس وهذا هذا كذلك يكون في أهل الضلال حيث وجدوا فإن اليهود اتبعوا من الأحبار من يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله والنصارى اتبعوا الرهبان هم العباد على ذلك تبعوهم وأخذوا بقولهم وأعرضوا عن الرسالة أعرضوا عن الرسالة قريش ليس فيهم علماء لكن فيهم صناديد وجها وصادح، فهم داخلون في هذه العموم من من من, من هذه الحيثية، والمفترض في من منوتي علما وبصيره وعقد راج راجحة أن يكون قدوة للناس. في السبق إلى كل خير ومن ذلكم الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أبوا إلا أن يردوا دعوته تأسيا بمن فيهم من أهل الكياسة والفقنة والعقول الراجحة نعم وإن كانت منحرفة لكن من حيث يعني من في الجاهلية هي عقول الراجحة ولكن هذه العقول لم توثوا إلى الاستجابة لما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم نعم المسألة العاشرة قال رحمه الله الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم باديا الرأي أبعد شوية المكبر يا أبا عبد الرحمن وعد المسألة العاشرة قال رحمه الله الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله باديا الرأي هذه مرش بهم بها وهي داخل ضمن النظر الكثرة والاغترار بها والزهد في القلة وهي كذلك في عموم الاستدلال على ما هم عليه وأن هذا الدين ليس بحق بأن أتباعه الضعفة هنا قالوا بادي الرأي يعني الضعيف المهين أو القليل أو القليل نعم المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا إنكاروا القياس الصحيح قال والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق القياس قياسان القياس هو الحاق النظير بالنظيرة والشبيه بشبيه ومن إضاح ذلكم أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل فالقوم استعملوا القياس الفاسد القياس الفاسد فقالوا ما سمعتم إن أنتم إلا بشر مثلنا كيف نتبعكم كيف نستجيب لكم ولن يستعملوا القياس الصحيح ومن ذلك أن الله عز وجل ما أرسل على من مضى من الأمم ومنهم اليهود والنصارى وفيهم معاصرون لهم ما أرسل عليهم ملائكة أرسل عليهم رجالا فكل أمة نبيها منها رجولا منهم يعرفون نسبه، وأنه في عليتهم نسبا ونفسا وخلقا، وهو من أفضلهم خلقا، ومحمد صلى الله عليه وسلم جعله الله كذلك، فهو في أعلىهم من في أعلىهم نسبه. وأكرمهم, وأكرمهم نفسه وأزكاهم خلقا فلو كانت العقول سليمة فاستعملوا هذا القياس لأن هذه هذه الصفات تدعو إلى تصديقه واتباعه نعم المسألة الثالثة عشرة قال رحمه الله الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق الغلو من غلاء يغلو إذا زاد عن حده ومنه غل السعي إذا ارتفع ارتفاعا فاحشا والغلو شرعا هو الإفراط في المديح والثناء والمحبة فوق ما جعله الله سبحانه وتعالى وهذه الآية هي في أهل الكتاب من يهود ونصارى فاليهود غلوا في عزير وجمع من الصالحين فعبدوهم من دون الله ولهذا قالوا العزير ابن الله والنصارى غلت في المسيح صلى الله عليه وسلم فقالوا هو ابن الله أو أنه هو الله أو هو ثالث ثلاثة والسؤال هنا ما شأن هذه الأمة والجواب أن كلما ذم الله عليه أهل الكتابين يتوجه الذم إلينا إن سلكنا مسلكا فمن غلو في محمد صلى الله عليه وسلم أو آل البيت فرفعوهم إلى مرتبة الألوهية هؤلاء أشركوا كما أشركت اليهود ونصر من قبل والغلو في الصالحين هو سبب هو سبب الانحراف بالأمة إلا من رحم الله عن دين الله الحق وبرهان ذلكم أو من برهين ذلكم ما قصه الله سبحانه وتعالى عن غلو قوم نوح أو غلو الذين بعث فيهم نوح صلى الله وسلم في خمسة هم ود وسواء ويقوث ويعوق ونجل صوروهم أولا وجعلوا تماثيلهم في قبلتهم ليتأسوا بهم ويتذكروا عبادتهم فلما نسي العلم وهلك الصالحون وفشل جاهل عبدوهم من دون الله وهكذا هذا هذا ملحوظ في هذه الأمة هذه المشاهد هذه المبرحة الأبرحة التي تقرب لها القرابين وتنذر لها النذور ويسأل أهلها تفريج الكربات وقضاء الحاجات هذا من الغلو هذا من الغلو في هؤلاء الصالحين نعم كما يقولونهم أنه غلو وشرك بالله سبحانه وتعالى شرك أكبر مخرج من الملة وإن صلى القوم وصاموا وزكوا وحد وزعموا أنهم مسلمون هم كفار حتى يراجعوا التوحيد نعم المسألة الرابعة عشرة قال رحمه الله أن كل ما تقدم أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل النفي والإثبات النفي معناه أنهم ينفون ما أثبته الله من دعوة الخلق إلى عبادته وحده ينفونها والله قد أثبتها في كتابه وتواترت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون ما نفه الله يثبتون الشرك والكفر وهذا هو محب العواء والضند الكاذب نعم انتهى ولا بقى شيء الخمسة عشر الخمسة قال رحمه الله اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم فهمك قولهم قلوبنا غلف يا شعيب, يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فأخذبهم الله وبيّن أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم أقول ها هنا أمر الأمر الأول الأول لون من معارضة القوم الرسالات ومنها ومنها معارضة قريش رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفهموا لم يفهموا ما جاء به شيء غريب عليهم وهذه الآيات وإن كانت في اليهود أو في من سبق وهم أهل مدين قوم شعيب صلى الله عليه وسلم لكن من عارض دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فهو قد شابه الكفار قد شابه الكفار فالله سبحانه وتعالى بينا أن الباعث على هذه المعارضة ليس هو عدم الفهم بل هو الختم على قلوبهم لأنه سبق في علمه عز وجل ومضى به كتابه أن القوم ليسوا أهلا للهدى نعم تحاط المشاعل كم باقي من الوقت؟ هل عندك شيء أسئلة وردت؟ كثيرة، هات ما تيسر. أسأل الله إليكم ودارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم هذا سؤالان متعلقان بالسؤال الأخير الذي قرأ في درسي الصباح المتعلم بكتب أهل البدى الأول يقول قلتم بجواز القراءة في كتاب الكشاف للعلماء فالسؤال هل تهجر كتب أهل البدع أم لا وما الفرق بين كتاب الكشاف وظلال القرآن هذا الأول والثاني أقول نعم. أنا بينت في حينه بينت في حينه وبينت حال الكتاب ومؤلفه فلماذا يعاد السؤال؟ بارك الله فيك أيها السائل. نعم. ثانيا كتب سيد قطب والمودود كذلك وحسن البنا هي في في يعني في في الكتب الفكرية والكتب الفكرية ملحقة بكتب أهل البدع المفرخة. فكتاب الكشاف لولا الاعتزال هو خير من تفسير قطب سيد بن قطب في ظل القرآن هو خير منه لولا الاعتزال نعم أما هذا فيه الكفر فيه الجبر فيه القول بوحدة الوجود فيه تعطيل الصفات فيه التكفير فلا مقارنة أبدا نعم أحسن الله إليكم، وهذا يسأل عن حكم الأحزاب السياسية والدينية الموجودة في بعض بلدان الإسلام، وهل يشرع للمسلم أن يلتحق بهذه الأحزاب سواء كانت سياسية أم دينية؟ الذي يجب عليه الذي يجب الذي يجب على حكومة الحكومة الإسلامية في أي قطر وجدت أن لا يكون هناك حزن بل يجب على الحاكم المسلم أن يتخذ شوراه من أهل العلم الشرعي الراسخين فيه وكذلك من أهل الاختصاصات الأخرى كسياسة والاقتصاد وغيرها مما تحتاج إليه الدولة هذا هو الواجب وأما وجود هذه الأحزاب فأنت ليس لك قدرة ليس لك قدرة على إلغائها بل حتى ولي الأمر أحيانًا ليس طعما ليس طعًا أن يلغيها شبكت فيه وشبكت به، لكن حينما يكون هناك انتخاب، فقد سبقت الفتوى مني في الانتخابات ومحصلها أنها ضرورة ليست هي وافدة علينا ليست بشعر محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نتعامل معها حسب ما ما تقتضيه الضرورة. فإذا تنافس على رئاسة الدولة كافر نصراني أو يهودي ومسلم عنده بدء فنحن نرشح المسلم وإذا تنافس مسلمان حدهما صاحب سنة والآخر مبتدع نرشح صاحب السنة وإذا تنافس كافران لكن أحدهما يغلب على الظلم أو نتيقن أنه يخدمنا يخدم أهل الإسلام ويوفيهم حقوقهم ولا يهضمهم ما لهم والآخر نعلم أنه عدو كاشر لا يرقب في المسلمين إلا ولا ذنب فنحن نرشح الذي نرى أنه يحقق مصرحة هذا محصل الفتوى وهي منشورة على ما أظن في شبكة السحاب نعم وهذا يسأل عن حكم هذه العبارة يقول عندما أخير بين أمرين أقول شورك وهداية الله okay. يقول عندما أخير بين أمرين أقول شورك وهداية الله والله لا أفهم هذه العبارة لكن الذي أعلمه أنه يشرع الاستخاره، نعم وإذا خيرت بين الأمرين موجودين حاليا لا منع أن تشاور شخصا كما شاور النبي صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم لما خيره الله أن يكون نبيا رسولا أو ملك رسولا فاستشار جبريل صلى الله عليه وسلم أشر عليه قال أفضل لك أن تكون نبيا رسولا ملك رسول مثل داود وابنه عليهم الصلاة والسلام أما شورك هذا العبارة المعنى لا أعرفها نعم وهذا يقول أحسن الله إليكم لماذا يذكر أهل العلم حقوق أولاة الأمور في كتب الاعتقاد جزاكم الله خيرا لماذا يكثر يذكر لماذا تذكر هذه النص في القرآن؟ لأن هذا مما تنازع فيه نزاع فيها للسنة والبدع. النزاع فيه اليوم. ألي على الآن النزاع فيه؟ نعم من بني قومنا. على الآن النزاع. فهل العلم يعني يجعلون لكل مقام المقالة؟ نعم. فيصدعون بالحق ويأمرون بالمعروف. ولن هم المنكر هذا من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا. أحسن الله ليكم وهذا يقول قرأت مقالا مفاده الأصل في الناس الجهالة وأما عند التفصيل فالأصل في المسلم السلام ولكن ليس الأصل فيه العدالة فلم أفهم آخره هل هذا الكلام صحيح أم يكفي أن يقال الأصل في الناس مسلمهم وكافرهم الجهالة أي حاله مجهول نرجو البيان جزاه الله خيرا. لا يعني لعلك تشير إلى آية الأحزاب وهي قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها. فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فالأصل في الإنسان الظلم والجهالة ولا ينجو من ذلك إلا من استجاب للرسالة وآمن بها حق الإمام وأما الأصل في المسلم السلامة أنا لم أعرفها من قواعد أهل العلم لكن الذي أعلم أن من كان ظاهره الإسلام والعدالة من كان ظاهره الإسلام والعدالة فالأصل بقاؤه على إسلامه وعدالته حتى يزحزحه عن ذلك الدليل الشرعي نعم ولا يقل الأصل نعم هكذا الأصل في المسلم ظاهر الإسلام والعدالة بقاؤه على عدالة حتى يزحزح عن ذلك الدليل الشرعي نعم هذا سائل يقول ما حكم الأخ من اللحية بعد القبضة هذا يراه بعض أهل العلم وبعض هؤلاء العلم يمنع من ذلك ومن المانعين منه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نعم فلا أولاء لعثاء، لأن هو ظاهر الأحاديث أعفو اللحاء، وفروا اللحاء، أرخوا اللحاء، أسبلوا اللحاء، أكرموا اللحاء، والذي روى عن عمر رضي عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا نسق بعد نسل كي يأخذ ما زاد عن القمر. كذلك روية عن عمر رضي الله عنه أنه فعله برجل نعم أحسن الله إليكم هذا يقول فضيلة الشيخ لنا أرفام يأتوننا في البيت باللباس العاري والبنطان فهل نستقبلهم في بيوتنا وننصحهم لا نستقبلهم مطلقا أقول أولا استقبلوهم لمناصحتهم وبيان الحق لهم وأن ما هن عليه أظن هذا نسوة هو مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن لهن الأحاديث في ذلك فإن استجبنا فبها ونعمت وإلا فلا يدخل للبيت بعد ذلك نعم لا بأس لا بأس رسال الله إليكم وهذا سائل يقول خرج رجل في هذه الأيام في بعض القنوات ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ناقص الشخصية قال لأنه ماذا ناقص الشخصية لأنه تزوج قال ولذلك تزوج بخديجة رضي الله عنها من أجل أنه فقد حقان أمي منه ومن الشيطان الرجيم هذا من شياطين الإنس وقال تلمة الكفر وسمعت هذه نقلت لينا عن طارق الحبيب أو من الحبيب هذا النفسان فحقه أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنق لأن هذا تعدي على مقام محمد صلى الله عليه وسلم نعم فلو وصف بها عام من العوام ما قبل ما قبل بذلك منه وما قبل هذا الامر فكيف يصف محمدا صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه ربه مبلغا عنه مبشرا وشاهدا ونذيرا يصفه بهذا الوصف نعم أحسن الله إليكم وهذا يقول إنه نذر بأن يعمل عمره في كل شهر إلا أنه تعسر عليه الآن فماذا يفعل؟ يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق راقبهم مؤمنة فإذا عجز ولم يستطع واحدة من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام لأن النذر يمين وهذه كفاره تحلت يمينه نعم وهذا يسأل عن حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين لأجل التعاون هذه أجازها بعض أهل العلم الظهر أن جمهور العلماء عندنا عليها نعم وهذه امرأة تسأل تقول أنا امرأة مقيمة في بعض دول أوروبا منذ ثلاث سنوات، وقدمت إلى أوروبا من أجل علاج من أجل علاج ابنه، وزوجي يقيم في بعض البلدان العربية الإسلامية ويقوم برعاية والده المسن. تقول علما أن هذا الوالد له خمسة من الأولاد. ولا أحد يقوم برعايته غير زوجي تقول أنا في بلاد أوروبا أحتاج لزوجي حتى يقوم بمساعدتي في علاج ابننا فإنه يصعب علي القيام بهذا الأمر بمفرده فسؤالها تقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن أقول لزوجي اترك والدك وتعال إلى أوروبا حتى تساعدني؟ وماذا يجب على الزوج في هذا في هذه الحال هل رعاية الأب أم الزوجة والأبن جزاه الله خيرا؟ يا بنتي سؤالك يتالف من أمرين أحدهما بك والآخر بزوجك. ولا أستطيع أن أجيب على سؤالك بهذه الصورة لأن زوجك له حجته هذه حجتك أنت وحجته لا نعلمها وقد يكون عنده إخوة خمسة أو عشرة لكنهم كما يقولون كالصفر لا خير فيهم ولا منفعة فيهم لأبيهم فلا يستطيعون يتركه وقديما قال علماؤنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره لا أستطيع أن أجيبك جوابا يكون لك عمدة لكن قل سددي وقاربي وحضي على زوجك أن يرعاكم بقدر المكنة ولو بإرسال ما تحتاجينه تحتاجينه أنتي وولدك من النقود، شددي وقاربي، واحتسبي واصبري ثم إن كنت ترجين شفاء الولد من خلال ما تتعرفين عليه من التقارير والبحوثات وأنه شفاؤه ممكن، فأقيمي مع ولدي حتى. يفرج الله عنه أنت أول، وإن كان لا فائدة من علاجه وأن حالته استقرت على مرحلة معينة فأوصيك أن تلحق بزوجك حيث يقيم. وهذا حسن الله إليك متعلق بالدرس يقول ما حكم من فعل شيء من مسائل الجاهلية هل يكفر بها أم أن الحكم يختلف؟ من شخص إلى آخر، أقول الحكم بالتكفير أو التبديع أو التفسيق عند أهل السنة فيه قاعدة وهي تتألف من ش من فرع الفرع الأول. الحكم أو من ثلاثة فروع الفرع الأول في المخالفة فهم لا يجاوزون فيها دلالة الشرع فإن كانت فسقية حكموا عليها بأن إن دل الشرع على أنها فسق قالوا فسقية وإن دل الشرع على أنها بدعة قالوا بدعيه وإن دل الشرع على أنها كفرية قالوا هذه كفرة ثانيا النظر إلى راكب هذه المخالفة فيفرقون بين الحكم على سبيل التعميم والحكم على سبيل التعيين فرقون بين هذا وهذا فيقولون مثلا بعد دلالة الشرع أزاني فاسق، شارب الخمر فاسق، القاذف فاسق، قاطع الرحم فاسق، وهكذا. تارك الصلاة كافر. على تفصيل بين أهل العلم، مثلها فيها خلاف، بشرط في غير هذا الموطن. وإن كانت بدعه، قالوا مثلاً. من فعل هذه فهو مبتدع. وأما الحكم على سبيل التعيين والتقييد فهذا يستجمعون فيه أمرين الأمر الأول دلالة الشرع كما تقدم والثاني انطباق الوصف على ذلكم المعين وهذا الانطباق يكون باجتماع الشروط وانتفاء الموانع نعم أحسن الله إليكم هذا يقول إذا دخل الشخص والإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه أم ينتظر حتى يفرق فيقيم جماعة أخرى أفتونا جزاكم الله خيرا يدخل معه فينالو إن شاء الله أجر الجماعة، ما دام أنه أتا قاصدا الصلاة جماعة في الجماعة في المسجد وفي الجماعة الراتبة ينالو أجرها إن شاء الله تعالى. نعم، وهذا يسأل عن طريق موقع نيرات الأمدия. على الشبكة العنكبوتية يقول هل تجوز الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لطلب العلم إذا لم يكن والدي يسمح أنا لا أدري عن حالك وحال والدك لكن الهجرة من بلد كافر إلى بلد مسلم هذه تكون واجبة أحيانا ومستحبة أحيانا فمن كان يؤذى في دينه وعرضه ولا يستطيع أن يقيم شعائر الله ويخشى على عرضه وجبت عليه الهجرة إما إلى بلد مسلم أو إلى بلد كافر أخف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرة الأولى من الصحابة بالهجرة إلى وهي دولة كافرة لكن فيها ملك لا يظلم بجانبها وإذا كان المسلم متمكنا من إقامة شاعر الدين وهو في آمن على عرضه فالهجرة في حقه مستحبة بقيت حالتك أنت حالتك أنت شدد وقارن سجد وقال تأتي إلى بلد مسلم بحجة الزيارة أو للسعودي بحجة العمر والحج. الحج وحينئذ تطلب ما تيسر لك من العلم وتعوذ إلى والدك إن شاء الله فتكسب الحسنيين أحسن الله وليكم يسأل عن لبس الخاتم من الحديث عن حكمه المشروع في حق الرجل تختم بالفبة نعم وهذه امرأة تسأل تقول ما حكم لبس ملابس النوم النسائية التي فيها تصاوير كرتونية إن أمكن ابتعادك منها فهو أسلم وإن ممكن يمكن وبليت بها فهذه مهانة نعم وهذا يسأل ما الفق بين التوحيد والعقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة وأوسع من ذلك التفصيل فهو توحيد الله برموبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته والعقيدة ما يعتقده القلب في الله عز وجل وفي رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر العقيدة أعم تشمل التوحيد وتشمل كل ما أخبر به النبي أخبر به الله في كتابه أو أخبر به النبي وصسل فيما صح عنه وكذلك حتى المستحبات حينما يؤمن المرء بشرعيتها فإن هذا يدخل في مجال الاعتقاد ولهذا جاء من قام ليلة القدر إيماناً وإحتسابه يعني إماع إيمانا بأن القيام في تلك الليلة مشروع وإن الله أمر به على سبيل النذب والاستحباب والاحتساب تسبب الأجر عند الله عز وجل نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ إذا كنت إماما فهل أنصلي إلى المصلين مباشرة؟ في صلافي الفجر والفجر والمغرب أم أرد قول لا إله إلا الله عشر مرات وأنا يعني في مكاني ثاني رجلي كما جاء في الحديث أقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال بعد ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال والإكرام ثم يلتفت ويولي المسلمين وجهه هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا يسأل عن الضاغر في قص الصلاة في السفر ما يسمى سفرا عند أهل القطر فهو تقصر الصلاة فيه نعم وهذا آخر يسأل عن حكم تحية المسجد هل هي واجبة أم مستحبة الذي يظهر لي أن من دخل المسجد على الطهارة وجبت عليه لا. وآخر يطلب منكم النصيحة والتوجيه في كيفية الخلاص من معصية تراوده بين الفينة والأخرى يحافظ على الفرائض ويشتكثر من النوافل واستكثر من ذكر الله عز وجل والتعوذ من نزغات الشياطين كما أمر الله نبيه وسلم بقوله قل ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ويصحب الصالحين واستكثر من صحبتهم نعم والمواطن التي تراوده فيه المعصية كالخلوب الأجنبية يجب عليه البعد عنها. أحسن الله ليكم هذا يسأل عن حدود عورة المرأة مع المرأة. أقول بعض أهل العلم حدها بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السرة للركبة. هذا عندي فيه نظر. فإن المرأة لا لا تكشف أمام النساء للرأس والوجه وتغطي الصدر والمفاتن حتى عن النساء، نعم. ولا تحتاج إلى جلباب بين النساء ولا نقاب، نعم. وهذا يسع حكم التأجير المنتهي بالتمليك. هذا محدث، فالذي أفهمه من القو من القواعد الشرعية في هذا أن ما أن مجلس العقد يجب أن تهي أن ينتهي بواحدة، إما تأجير أو دية. نعم. نعم. وللإستماع للدروس المباشرة والمتجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث